إن ربهم بهم يومئذ لخبير يقول الله جل وعلا والعاديات ضبحا العاديات هي الخيل وهذه السورة تتكلم عن اشتراك الخيل في الغارة والغزوه وما شابه ذلك قال الله جل وعلا والعاديات ضبحا الضبح هو الصوت الذي يخرج من الخيل عندما تجري فيكون لها صوت ملاحظ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا إذا ضربت الخيل بأقدامها على الصخر الأصم فإنه ربما قدح منه النار وذلك أنهم قد يضعون تحت الخيل في حوافرة يضعون حديدا فيضرب هذا الحديد على الصخرة الصماء فينقدح منه النار فالموريات هي المشعلات فتقول مثلا أوري هذه النار يعني أشعل هذه النار ضع عليها حطبا أو, أو ما شابه ذلك والعاديات ضبحا فالموريات قدحا يعني يضرب الحافر في الصخر ويخرج منه نار قدح فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا المغيرات من الغارة وهو الهجوم وكانت العرب يهجم بعضهم على بعض أو ربما يخرجون أيضا للغزو وما شابه ذلك في الصبح فالفجر فذكر الله تعالى أنها تغير صبحا فأثرنا به نقعا يعني الراكب على الخيل مع ركضه على الأرض أثار الأرض فخرج النقع النقع هو الغبار فأثرنا بهذا الراكب النقع ولذلك ترى الراكب إذا ركب على الخيل ثم أسرع بها فإنه يثور الغبار سواء من من خلف الخيل أو من جوانبها أو من شدة عدوها ربما من أمامها فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا أي إن الخيل إذا دخلت إلى المعركة فإنها تركض ركضا شديدا وتقدم وتثير النقع الذي هو الغبار حتى تجعل صاحبها الذي يعلوها تجعله في وسط المعركة فوسطنا به جمعا توسطنا به الجمع هذا القسم كله على ماذا إن الإنسان لربه لكنود الكنود هو البخيل المنوع الممسك تقول هذا الرجل كنود يعني بخيل وممسك إن الإنسان لربه يعني في قيامه بحقوق ربه في قيامه بحقوق عبادته لله وتقربه إليه وأدائه لما أوجب الله تعالى عليه من زكاة وصوم ونحو ذلك إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد الإنسان سيكون شهيدا على نفسه إما في يوم القيامة أو أنه شهيد على نفسه حتى في الدنيا فتقول له كيف صلاتك يقول والله أنا مقصر طيب أنت شهيد على نفسك الآن كيف صدقتك كيف برك بوالديك كيف كثرة ذكرك لله كيف تلاوتك للقرآن يقول والله أنا مقصر إذا أنت تشهد على نفسك بالتقصير فأصلح نفسك قيل وإنه على ذلك لشهيد إن الإنسان يشهد على نفسه وقيل بل الله جل وعلا هو الذي يشهد عليه ويراه ويراكبه ويسمعه ولا يخفى عليه شيء من شأنه وعمله وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد الإنسان لحب الخير يعني لحب المال والإقبال عليه وطلبه لشديد المحبة وإنه لحب الخير لشديد ثم قال الله تعالى فلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور؟ يعني إذا نفخ في السور يوم القيامة وخرج الناس من قبورهم ورأوا نتائج أعمالهم أما يتذكر ذلك أما يخشى أما يعد العدة لهذا اللقاء قال افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور حصل ما في الصدور النوايا انكشفت الأعمال عرفت كل ما أخفاه الإنسان ظهر حصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير يعني إن الله تعالى مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم يعلم ما يفعلونه في سرهم وفي علانيهم فاستعدوا لذلك سر الله لي ولكم التوفيق بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.